ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 يخْرِرجُ الحَيَ مِن المَّيتِ وَيُخْرجُ الْ المَيّتَ مِنَ الحَيّ وَيحأَرضَ بعد مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرجون وَمِنْ آياتِه أَنْ خَلَقَكُمْ مِ تُرَابٍ ثَُّ إذَا أننْتُم بَشَر تَ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 ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَ أضل اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي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 اللهَّهُ الذي يُصلِل الرِياحَفَةُ ثيرُ سَحابًا فَيَبسُطُوه ف في السَّمائِكَي فَيَشاء وَيجَعَُهُ كِسَفَاء وَيجَعلُهُ كِسَفًَا, كسفا فَتَرَ الْ وَدَقَ يَخْرجُ مِنْ خلالِلَالِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 اللَّهُ الذي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ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 هو وَل يْستَخِفًا نَّك الذيينَ لا يوقِنون*